والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يَقُولُونَ رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَكَ وَنَخْلَعَ مِنْ أَفْوَاهِنَا مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْكَلَامِ رَبَّنَا قَدْ أَفْضَلْتَ عَلَيْنَا فَلا نَشْكُرُكَ وَأَنْتَ লন্ত ইন কপু নি ইহি কিহ তুম উহ তুমা আহদন অবদৌ ইং কুচিল তুম وَإِن قوتِلتُم لَنصًُا النَّكُم واللههُ يششهَدُ إهُ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 بأنهم قوم لا يفطهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحتبهم جميعا وقلوبهم شتاة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 مُرْفَلََّا كَفَرَ قَالَ إِن بَرِي أُم مِن كَئِن أَخَافُ اللهَّه رَبّ الْعَمِي